والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها. والليل إذا ي غ ش ا ه ا والسماء وما بناها والأرض وما طحها ا ونفسه وما سوها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دساها كذبت ثمود ب غ ْ و ا ه ا إذ بعث أشفاها فقال لهم رسول الله َ ا ق َ الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدم دم عليهم ربهم بذابهم فسوها ولا يخاف عقبها